والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم ددناه أسفل سفين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم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 لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي طعمهم